تمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم لاحظ الفرق مستعينا بالصور. أنا طبيب مجد أنا طبيبة مجدة. أنت مدرس نشيط. أنت مدرسة نشيطة. هو عامل ماهر. هي عاملة ماهرة.